الله يدخل الذين آمنوا وعانلوا الصالحات جنات جن ومن ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حريب لو نفيها من ساور من المسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نبقه من عالم What's that? Oh. Mm -hmm. if oh, you boo <laughs> مَائِفَتَ خَفَّ صَفُّهُ بَدَا خَفَّ صَفُّهُ Thank you. والبوضي نجعلنا ولی کازم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله بين اخرج البرد جبا عطيل لاعود بما سوى ميل Su na Yeah.